تلمسان جوالي ورقمك فيه يا الغالي كلها جوالي ورقمك فيه يا يمة هلا بالطيب الغالي وروحي كلها يمة ولا حد يا يمه الغالي كلها يمه ولح دنيا طريف بالي وجيه ضاقت واخمه سوى لا جيت إقبالي مسحتي دامه الغمة ولح دنيا طريق بالي وجيها ضاقت وخمة سوى لا جيت إقبالي مسحتي دامه الغمة وقوم ماشي موالي وغني فيك يا يمه وقوم شير موالي وغني فيك يا يمة تو ما زال جوالي ورقمك فيه يا يما هلا الطيب الغالي وروحي كلها ياما جوالي يا يما الغالي وروحي كلها ياما وروحي كلها وروحي كلها قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح